هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ أحمد خليل شهين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 لَنَسْتَنو رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ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 كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برآنكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وطائره اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء وهم يقرؤون الكتاب كذلك قال الذين لا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 بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإما ما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا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 نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اثراء الى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 وَا شَفَاعَةٌ وَلَهُمْ نُصُرٌ وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لا ينال عهد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 لَئِن قَالُوا لَنَبِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلينا آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا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 وهو ربنا وربكم وَلَنَا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله؟